بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه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 قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 وَذوقوا عَذابَ الْخُلْدِ بِمَا كُُم تَعملون إماَا يُؤْمِنُ بآيات الذيينَ إذَا ذُكروا بِهَا خَرّ سُجَّدَ وَثَبحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِم وَهُم لا يَستَتبرِون تتَجَافَ جنُُوبهُمعَ الْ المَباجِع يَيدَعونَ رَبَّهم خَوْفَ وَقَمَع وَمَِّا رَزَقَناهُم وَمَِّا رَزَقَنَاهُم يُنُ ف قُون تَتَجافَ جنُُوبُهُم عَن الْمَوْبَجِعََدععونَ رَبَّهُم خَْفَ وَبَمَو وَمَِّ رَزَقَنَاهُم يُ ف قُون فَلَا تَعلموا نَنفسْسُمَّ أُخْفِيَ لَهُ مِ قُرََّةِ عيونٍ جَزَ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 إن فِي ذَِكَ لآياتٍ أَفَل يَيسْمَعون أَلَ يَرَو أنَّا نَسووقُم أَ إلىلَ الأرربِجُُزِ فَ نُخرِدُ بهِهِ زَر تأكلُل منِنْهُ أنعَامُهُ زَر تَأكلُل مِنْهُ أَنْ امُهُم وَأَنافُسُهُمْ أَفَل